بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الثاني والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة الشعراء تنزل على كل أفاق أثيم هذا جواب السؤال المتقدم وهو قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين والأفاك الكذاب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 معناه يستمعون والضمير يحتمل أن يكون للشياطين بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع والضمير يحتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطين لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان أو يكون للكهان لأنهم يلقون الكلام إلى الناس وأكثرهم كاذبون يعني الشياطين أو الكهان لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين والشعراء يتبعهم الغون لما ذكر الكهان ذكر الشعراء ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا شعر لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة وأراد الشعراء الذين يلقون من الشعر ما لا ينبغي كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك وقيل أراد شعراء الجاهليه وقيل شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم والغاوون قيلهم رواة الشعر وقيلهم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو والباطل وقيلهم الشياطين في كل واد يهيمون استعارة وتمثيل أن يذهبون في كل وجه من الكلام الحق والباطل ويفرطون في التجوز حتى يخرجوا إلى الكذب إلا الذين آمنوا الآية استثناء من الشعراء يعني لهم شعراء المسلمين كحسان بن ثابت وغيره ممن اتصف بهذه الأوصاف وقيل إن هذه الآية مدنية وذكر الله قيل معناه وذكروا الله في أشعارهم وقيل يعني الذكر على الإطلاق وانتصروا من بعد ما ظلموا إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت وغيره من الشعراء في هجو الكفار بعد أن هج الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وعيد للذين ظلموا والظلم هنا بمعنى الاعتداء على الناس لقوله من بعد ما ظلموا وعمل ينقلبون في أي لتأخره وقيل إن العامل في أي سيعلم سورة النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بعضها على بعض وإن كان الموصوف واحدا هدى وبشرى في موضع نص على المصدر أو في موضع رفع على أنه خبر باتداء مضمر وهم بالآخرة هم يوقنون تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة فتكون, فتكون بقية صلة الذين أو تكون مستأنفة وتم الصلة قبلها ورجح الزمخشري هذا يعمهون يتحيرون سوء العذاب يعني في الدنيا وهو القتل يوم بدر ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة والأول أرجح لأن ذك لأنه ذكر الآخرة بعد ذلك لتلقى القرآن أي تعطاه انست ذكر في طاها وكذلك قبس والشهاب النجم شبه القبس به وقرا بإضافي شهاب إلى قبس وبالتنوين على البدل أو الصفة فإن قيل كيف قال هنا؟ سآتيكم وفي الموضع الآخر لعلي آتيكم والفرق بين الترجي والتسويف أن التسويف متيقن الوقوع بخلاف الترجي فالجواب أنه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاؤه تفطلون معناه تستدفئون بالنار من البرد ووزنه تفتعلون وهو مشتق من صلي بالنار والطاء بدل من التاء أن بورك من في النار ومن حولها أن مفسرة وبورك من البركة ومن في النار يعني من في مكان النار ومن حولها من حول مكانها يريد الملائكة الحاضرين وموسى عليه السلام قال الزمخشري والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام وسبحان الله يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى عليه السلام أو يكون مستانفا وعلى كلا الوجهين قصد به تنزيه الله مما عسى أن يخطر ببال السامع من معنى النداء أو في قوله بورك من في النار لأن المعنى نودي أم بورك من في النار إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه وألق عصاك هذه الجملة معفوفة على قوله بورك من في النار لأن المعنى يؤدي إلى أن بورك من في النار وأن ألقي عصاك وكلاهما تفسير للنداء كأنها جان الجان الحية وقيل الحية الصغيرة وعلى هذا يشكل قوله فإذا هي ثعبان والجواب أنها ثعبان في جرمها جان في سرعة حركتها ولم يعقب لم يرجع أو لم يلتفت إلا من ظلم استثناء منقطع تقديره لكن من ظلم من سائر الناس لا من المرسلين وقيل إنه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم وهذا بعيد لأن الصحيحة عصمتهم من الذنوب وأيضا فإن تسميتهم ظالمين شنيع على القول بتجويز الذنوب عليهم بدل حسنا أي عمل صالحا في جيب ذكر في طاها في تسع آيات متصل بقوله ألقي وأدخل تقديره نيسر لك ذلك في جملة تسع آيات وقد ذكرت الآيات التسع في الإسراء إلى فرعون متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره ذهب بالآيات التسع إلى فرعون مبصرة أي ظاهرة واضحة الدلالة وأسند الإبصار لها مجازة وهو في الحقيقة لمتأملها واستيقلتها أنفسهم يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها الحق فكفرهم عناد ولذلك قال فيه ظلمة والواو فيه واو الحال واضمرت بعدها قد علوا يعني تكبروا وورث سليمان داود أي ورث عنه النبوة والعلم والملك علمنا منطق الطير أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها وأوتينا من كل شيء عموما معناه الخصوص والمراد بهذا اللفظ التكثير كقولك فلان يقصده كل أحد وقوله علمنا وأوتينا يحتمل أن يريد نفسه واباه أو نفسه خاصة على وجه التعظيم لأنه كان ملكا وحشر لسليمان جنوده اختلف الناس في عدد جنود سليمان اختلافا شديدا تركنا ذكره لعدم الصحة فهم يوزعون اي يكفون ويرد أولهم إلى آخرهم، ولا بد لكل ملك أو حاكم من وزع يدفعون الناس حتى إذا أتوا على وادي النمل ظاهر هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاتا بالأرض أو ركبانا حتى قافت منهم النمل ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح وأحست النملة بنزولهم في وادي النمل. قالت نملة. النمل حيوان صطن قوي الحس يدخر قوته ويقسم الحبة قسمين لألا تنبت ويقسم حبة الكسبرة إلى أربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت قسمين ولإفراط إدراكها قالت هذا القول وروي أن سليمان سمع كلامها وكان بينه وبينها ثلاثة أميال وهذا لا يسمعه البشر إلا من خصه الله بذلك ادخلوا خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء لا يحطمنكم يحتمل أن يكون جوابا للأمر أو نهيا بدلا من الأمر لتقارب المعنى وهم لا يشعرون الضمير لسليمان وجنوده والمعنى اعتذار عنهم لو حطم النملة أي لو شعر بهم لم يحطموهم فتبسم ضاحكاً. تبسم لأحد أمرين أحدهما سروره بما أعطاه الله والآخر ثناء النملة عليه وعلى جنوده فإن قولها وهم لا يشعرون وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان وتفقد الطير اختلف الناس في معنى تفقده للطير فقيل ذلك لعنايته بأمور ملكه وقيل لأن الطير كانت تظله فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه أم كان من الغائبين أم منقطع فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال ما لا أرى الهدهد أي لا أراه ولعله حاضر وستره ساتر ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك لأعذبنه روي أن تعذيبه للطير كان بنتف ريشه بسلطان مبين أي حجة بينة فمكت أي أقام ويجوز فتح الكاف وضمها وبالفتح قرأ عاصم والفعل يحتمل أن يكون مستدا إلى سليمان عليه السلام أو إلى الهدهد وهو أظهر غير بعيد يعني زمان قريب أحط أي أحط علما بما لم تعلمه من سبأ يعني قبيلة من العرب وجدهم الذي يعرفون به سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان ومن صرفه أراد الحي أو الأب ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو البلدة وقرئ بالتسكين لتوالي الحركات وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله من سبأ بنبأ ضرب من أدوات البيان وهو التجنيس مرأة تملكهم. المرأة بلقيس بنت شراحيل. كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرها. فغلبت بعده على الملك والضمير في تملكهم يعود على سبأ وهم قومها. من كل شيء عموما يراد به الخصوص فيما يحتاجه الملك. ولها عرش عظيم يعني سرير ملكها. ووقف بعضهم على عرش ثم ابتدأ عظيم وجدتها على تقدير عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وهذا خطأ وإنما حمله عليه الفرار من وصف عرشها بالعظمة ألا يسجدوا لله من كلام الهدهد أو من كلام الله وقرأ الجمهور بالتشديد وأن في موضع نصب على البدل من أعمالهم أو في موضع خفض على البدل من السبيل أو يكون التقدير لا يهتدون لأن يسجدوا بحذف اللام وزيادة لا وقرئ بالتخفيف على أن تكون لا حرفة به وأن تكون الياء حرف نداء فيوقف عليها بالألف على تقدير يا قوم ثم يبتدأ أسجدوا يخرج الخباء. الخبء في اللغة الخفي وقيل معناه هنا الغيب وقيل يخرج النبات من الأرض واللفظ يعم كل خفي وبه فساه ابن عباس ثم تولى عنهم أي تنحى إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون وروي أنه دخل عليها من قوه فألقى إليها الكتاب وتوارى في القوه وقيل إن التقدير انظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم فهو من المقلوب والأول احسن ماذا يرجعون من قوله يرجع بعضهم إلى بعض القول قالت يا أيها الملأ قبل هذا الكلام محذوف تقديره فألقى الهدهد إليها الكتاب فقرأته ثم جمعت أهل ملكها فقالت لهم يا أيها الملأ كتاب كريم وصفته بالكرم لأنه من عند سليمان أو لأن فيه اسم الله أو لأنه مختوم كما جاء في الحديث كرم الكتاب ختمه من سليمان يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه بالعنوان وأن يكون من كلامها أخبرتهم أن أن الكتاب من سليمان وأتون مسلمين يحتمل أن يكون من الانقياد بمعنى مستسلمين أو يكون من الدخول في الإسلام ألو قوة يحتمل أن يريد قوة الأجساد أو قوة الملك والعدد وكذلك يفعلون من كلام الله عز وجل تصديقا لقولها فيوقف على ما قبله أو من كلام بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته وتعني كذلك يفعل هؤلاء بنا وإني مرسلة إليهم بهدية قالت قومها إني أجرب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال فإن كان ملكا دنيويا ارضاه المال وإن كان نبيا لم يرضه المال وإنما يرضيه دخولنا في دينه فبعثت إليه هدية عظيمة وصفها الناس واختصرنا وصفها لعدم صحته أتمدونني بمال انكار للهدية لأن الله أغناه عنها بما أعطاه بل أنتم بهديتكم تفرحون أي أنتم محتاجون إليها فتفرحون بها وأنا لست كذلك ارجع إليهم خطاب للرسول وقيل للهدهد والأول أرجح لأن قوله فلما جاء سليمان مسند إلى الرسول لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم بها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين القائل سليمان والملأ جماعة من الجن والإنس وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين لأنه وصف له بعظمة فأراد أن يأخذه قبل أن يسلم، فيمنع إسلامهم من أخذ أموالهم فمسلمين على هذا من الدخول في دين الإسلام وقيل إنما طلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين ليظهر لهم قوته فمسلمين على هذا بمعنى منقادين قال عفريت روى عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت الكودا قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من موضع الحكم وكان يجلس من بكرة إلى الظهر وقيل معناه قبل أن تستوي من جلوسك قائمة قال الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بن برخية وكان رجلا صالحا من بني إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم وقيل هو الخضر وقيل هو جبريل والأول أشهر وقيل سليمان وهذا بعيد آتيك به في الموضعين يحتمل أن يكون فعلا مستقبلا أو اسم فاعل قبل أن يرتد إليك طرفك الطرف العين فالمعنى على هذا قبل أن تغض بصرك إذا نظرت إلى شيء وقيل الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت فلما رآه مستقرا عنده قيل هنا محذوف تقديره فجاءه الذي عنده علم من الكتاب بعرشها ومعنى مستقرا عنده حاصلا عنده وليس هذا بمستقر الذي يقدر النحويون تعلق المجرورات به خلافا لمن فهم ذلك يشكر لنفسه أي منفعة الشكر لنفسه قال نكروا لها عرشها تنكيره تغيير وصفه وستر بعضه وقيل الزيادة فيه والنقص منه وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها أتهتدي يحتمل أن يريد تهتدي لمعرفة عرشها أو للجواب عنه إذا سئلت أو للإيمان فلما جاءت قيل أهكذا عرشك كان عرشها قد وصل قبلها إلى سليمان فأمر بتنكيره وأي قال لها أهكذا عرشك؟ أي أمثل هذا عرشك؟ لألا تفطن أنه هو فأجابته بقولها كأنه هو جوابا عن السؤال ولم تقل هو تحرزا من الكذب أو من التحقيق في محل الاحتمال وأوتينا العلم من قبلها هذا من كلام سليمان وقومه لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس وهداهم للإسلام قبلها والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره قد أسلمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوة وأوتينا نحن العلم قبلها وصدها ما كانت تعبد من دون الله هذا يحتمل أن يكون من كلام سليمان وقومه أو من كلام الله تعالى ويحتمل أن يكون ما كانت تعبد فاعلا أو مفعولا فإن كان فاعلا فالمعنى صدها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى هذا الوقت وإن كان مفعولا فهو على إسقاط حرف الجر والمعنى صدها الله أو سليمان عما كانت تعبد من دون الله فدخلت في الإسلام قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها الصرح في اللغة هو القصر وقيل صحن الدار روي أن سليمان أمر قبل قدومها فبني له على طريقها قصر من زجاج أبيض وأجري الماء من تحته وألقي فيه دواب البحر من السمك وغيره ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما راته حسبته لجة واللجة الماء المجتمع كالبحر فكشفت عن ساقيها لتدخله لما أمرت بدخوله وروي أن الجنة كره تزوج سليمان لها فقالوا له إن عقلها مجنون وإن رجلها كحافر الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقلة واختبر ساقها بالصرح فلما كشفت عن ساقيها وجدها احسن الناس ساقا فتزوجها وأقرها على ملكها باليمن وكان يأتيها مرة في كل شهر وقيل أسكنها معه بالشام قال إنه صرح ممرد من قوارير لما ظنت أن الصرح لجة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل الماء قال لها سليمان إنه صرح ممرد والممرد الأملس وقيل الطويل والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة قالت رب إني ظلمت نفسي تعني كفرها فيما تقدم وأسلمت مع سليمان هذا ضرب من ضروب التجنيس الفريقان يختصمون الفريقان من آمن ومن كفر واختصامهم اختلافهم وجدالهم في الدين لما تستعجلون أي لما تطلبون العذاب قبل الرحمة أو المعصية قبل الطاعة قالوا اطيرنا بك أي تشاءمنا بك وكانوا قد أصابهم القحط. قال طائركم عند الله أي السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله وهو قضاءه وقدره وذلك رد عليهم في تطيرهم ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح عليه السلام وكان في المدينة يعني مدينة ثمود يفسدون في الأرض قيل إنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم لعلها يفرضونه ولفظ الفساد أعم من ذلك تقاسموا بالله أي حلفوا بالله وقيل إنه فعل ماض وذلك ضعيف والصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه لنبيتنه وأهله أي لنقتلنه وأهله بالليل وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله أين تبرأ من دمه إن طلبنا أو إن طلبنا به وليه ومهلك يحتمل أن يكون اسم مصدر أو زمان أو مكان فإن قيل إن قولهم ما شهدنا مهلك أهله يقتضي التبري من دم أهله دون التبري من دمه فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله وحذف مهلكه لدلالة قولهم لنبيتنه وأهله والثاني أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم لقوله وأغرقنا آلة فرعون يعني فرعون وقومه الثالث أنهم قالوا مهلك أهله خاصة ليكونوا صادقين فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معه وأراد التعريض في كلامهم لألا يكذبوا وإنا لصادقون يحتمل أن يكون قولهم لا صادقون مغالطة مع اعتقادهم أنهم كاذبون ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به عن الكذب وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن مهلك أهله وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا صالحا وأهله معه ثم يقولون ما شهدنا مهلك أهله وحدهم وإنا لصادقون في ذلك بل يعنون أنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معا وعلى ذلك حمله الزمخشري أن دمرناهم وقومهم روي أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبا من داره ليخرجوا منه إلى داره بالليل فوقعت عليهم صخرة فأهلكتهم ثم هلك قومهم بالصيحة ولم يعلم بعضهم بهلاك بعض ونجا صالح ومن آمن معه وأنتم تبصرون قيل معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية وقيل تبصرون بأبصاركم لأنهم كانوا ينكشفون بفعل ذلك ولا يستثر بعضهم من بعض وقيل تبصرون آثار الكفار قبلكم وما نزل بهم من العذاب يتطهرون والغابرين وأمطرنا قد ذكر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أمر رسوله أمر الله رسوله أن يتلو الآيات المذكورة بعد هذا لأنها براهين على وحتانيته وقدرته وأن يستفتح ذلك بحمده والسلام على من اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيمنا بذكر الله قال ابن عباس يعني بعبارة الذين اصطفى الصحابة واللفظ يعم الملائكة والأنبياء والصحابة والصالحين الله خير أما يشركون على وجه الرد على المشركين فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم مع أنه معلوم أنه لا خير فيما أشركوا أصلا ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات وآقب كل برهان منها بقوله اله مع الله على وجه التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلا الله وحده فقامت عليهم الحجة بذلك وفيها أيضا نعم يجب شكرها فقامت بذلك أيضا وأن في قوله خير اما يشركون متصلة عاطفة وأن في المواضع التي بعده منقطعة بمعنى بل والهمزة قوم يعدلون أي يعدلون عن الحق والصواب أو يعدلون بالله غيره أي يجعلون له عديلا ومثيلا رواسي يعني الجبال البحرين ذكر في الفرقان يجيب المضطر قيل هو المجهود وقيل الذي لا حول له ولا قوة واللفظ مشتق من الضرر أي الذي أصابه الضر أو من الضرورة أي الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء خلفاء الأرض أي خلفاء فيها تتوارثون سكنها أما يهديكم عن الهداية بالنجوم والطرقات بشرا ذكر في الأعراف من السماء والأرض الرزق من السماء المطر ومن الأرض النبات هاتوا برهانكم تعجيز للمشركين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هذه الآية تقتضم فراد الله تعالى بعلم الغيب وأنه لا يعلمه سواه ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله ثم قرأت هذه الآية فإن قيل فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بالغيوب وذلك معدود في معجزاته فالجواب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لا أعلم الغيب إلا ما علمني الله فإن قيل كيف ذلك مع ما ظهر من اخبار الكهان والمنجمين وأشباههم بالأمور المغيبة فالجواب أن اخبارهم بذلك عن ظن ضعيف أو عن وهم لا عن علم وإنما اقتضت الآية نفي العلم وقد قيل إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة لأن سبب نزولها أنهم سألوا عن ذلك ولذلك قال وما يشعرون أيان يبعثون فعلى هذا يندفع السؤال الأول والثاني لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى قل إنما علمها عند الله ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خمس لا يعلمها إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة فإن قيل كيف قال إلا الله بالرفع على البدل والبدل لا يصح إلا إذا كان الاستثناء متصلا ويكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها والله تعالى ليس ممن في السماوات والأرض باتفاق فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السماوات والأرض والقائلين بنفي الجهة يقولون إن الله تعالى ليس بهما ولا فوقهما ولا داخلا فيهما ولا خارجا عنهما فهو على هذا استثناء منقطع فكان يجب أن يكون منصوبا فالجواب من أربعة أوجه الأول أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعا كقولهم ما في الدار أحد إلا حمار بالرفع والحمار ليس من الأحدين وهذا ضعيف لأن القرآن أنزل بلغة الحجاز لا بلغة بني تمين والثاني أن الله في السماوات والأرض بعلمه كما قال وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه فجاء البدل على هذا المعنى وهذا ضعيف لأن قوله في السماوات والأرض وقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية وهي في حق الله على هذا المعنى للظرفية المجازية لا يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحققين والجواب الثالث أن قوله من في السماوات والأرض يراد به كل موجود فكأنه قال من في الوجود فيقول الاستثناء على هذا متصلا فيصح الرفع على البدل وإنما قال من في السماوات والأرض جريا على منهاج كلام العرب فهو لفظ خاص يراد به ما هو أعم منه الجواب الرابع أي يكون الاستثناء متصلا على أن يتأول من في السماوات في حق الله كما يتأول قوله أأمنتم من في السماء وحديث الجارية وشبه ذلك وما يشعرون أيان يبعثون أي لا يشعرون من في السماوات والأرض متى يبعثون لأن علم الساعة ممن فرض به الله روي أن سبب نزول هذه الآية أن قريشا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة بل ادارك علمهم في الآخرة وزن الدارك تفاعل ثم سكنت التاء وادغمت في الدال وجتولبت ألف الوصل والمعنى تتابع عملهم بالآخرة وتناها إلى أن يكفروا بها أو تناها إلى أن لا يعلموا وقتها وقرئ أدرك بهمزة قطع على وزن أفعل والمعنى على هذا يدرك علمهم في الآخرة أي يعلمون فيها الحق لأنهم يشاهدون حينئذ الحقائق فقوله في الآخرة على هذا ظرف وعلى القراءة الأولى بمعنى الب عمون جمع عم وهو من عمل قلوب ردف لكم أي تبعكم واللام الزائدة أو ضمن معنى قرب وتعدى باللام ومعنى الآية أنه مستعجل العذاب بقولهم متى هذا الوعد فقيل لهم عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون به وهو قتلهم يوم بدر غائب الهاء فيه للمبالغة يعني أي ما من شيء في غاية الخفاء إلا وهو عند الله في كتاب إنك لا تسمع الموتى شبه من لا يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء ثم شبههم بالصم والعمي وبالعمي وإن كانوا صحاح الحواس وأكد عدم سماعهم بقوله إذا ولوا مدبرين لأن الأصم إذا أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكلية وإذا وقع القول عليهم أي إذا حان وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك وهو قضاء والمعنى إذا قوبت الساعة أخرجنا لهم دابة من الأرض وخروج الدابة من أشراط الساعة وروي أنها تخرج من المسجد الحرام وقيل من الصفا وأن طولها ستون ذراعا وقيل هي الجساسة التي وردت في الحديث تكلمهم قيل تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام وقيل تقول لهم ألا لعنة الله على الظالمين وروي أنها تسم الكافر وتخطم أنفه وتسود وجهه وتبيض وجه المؤمن إن الناس من قرأ بكسر الهمزة فهو بتداء كلام ومن قرأ بالفتح فهو مفعول تكلمهم أي تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أو مفعول من أجله تقديره تكلمهم لأن الناس لا يوقنون ثم حذفت اللام ويحتمل قوله لا يقنون بخروج الدابة ولا يقنون بالآخرة وأمور الدين وهذا أظهر فهم يوزعون أي يساقون بعنف أم ماذا كنتم تعملون؟ أم استفهامية والمعنى إقامة الحجة عليهم كأنه قيل لهم إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها ووقع القول عليهم أي حق العذاب عليهم أو قامت الحجة عليهم فهم لا ينطقون إنما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم وهذا في بعض مواطن القيامة وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن ليسكنوا فيه ذكر في يونس ينفق في الصور ذكرة في الكهف إلا من شاء الله قيلهم الشهداء، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام داخلين صاغرين متذللين تحسبها جامدة أي قائمة ثابتة وهي تمر يكون مرورها في أول أحوال يوم القيامة ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون كالعهن ثم تصير هباء منبثة صنع الله مصطر والعامل فيه محذوب وقيل هو منصوب على الإغراء أي انظروا صنع الله من جاء بالحسنة فله خير منها قيل إن الحسنة لا إله إلا الله واللفظ أعم ومعنى خير منها أن له بالحسنة الواحدة عشرة من فزع يومئذ من نون فزع فتح الميم من يومئذ ومن أفقد التنوين للإضافة قرأ بفتح المين على البناء أو بكسرها على الإعراب ومن جاء بالسيئات السيئة هنا الكفر والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها هذه البلدة يعني مكة الذي الذي حرمها أي جعلها حرما آمنًا لا يقاتل أو لا يقاتل فيها أحد ولا ينتهك حرمتها ونسب تحريمها هنا إلى الله لأنه بسبب قضائه وأمره ونسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إبراهيم عليه السلام في قوله إن إبراهيم حرم مكة لأن إبراهيم هو الذي أعلم الناس بتحريمها فليس بين الحديث والآية تعارض وقد جاء في حديث آخر أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين أي إنما علي الإنذار والتبلير سيريقم آياته وعيد بالعذاب الذي يضطرهم إلى معرفة آيات الله إما في الدنيا أو في الآخرة سورة القصص على في الأرض أي تكبر وطغى شيعا أي مختلفين فجعل فرعون القبط ملوكا وبني إسرائيل خداما لهم وهم الطائفة الذين استضعفهم وأراد الله أن يمن عليهم ويجعلهم أئمة أي لا تمثل أرض, أرض فرعون وقومه هامان هو وزير فرعون وأوحينا إلى أم موسى اختلف هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو كلام بواسطة الملك وهذا أظهر لثقتها بما اوحي إليها وامتثالها ما أمرت به فإذا خفت عليه, أي إذا خفت عليه أن يذبحه فرعون لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلاكه على يد غلام منهم فالتقطه آل فرعون الالتقاط اللقاء من غير قصد روي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت في البحر وهو النيل فأمرت أن يساق لها ففتحته فوجدت فيه صبيا فأحبته وقالت لفرعون هذا قرة عين لي ولك ليكون لكم عدوة اللام لام العاقبة وتسمى أيضا لام الصيرورة لا تقتلوا روي أن فرعون هم بذبحه إذ توسم أنه من بني إسرائيل فقالت امرأته لا تقتلوه وهم لا يشعرون أي لا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه والضمير الفاعل لفرعون وقومه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي ذاهلا لا عقل معها وقيل فارغا من الصبر وقيل فارغا من كل شيء إلا من هم موسى وقيل فارغا من وعد الله أي نسيت ما أوحي إليها وقيل فارغا من الحزن إذ لم يغرق وهذا بعيد لما بعده وقيل فارغا من كل شيء إلا من ذكر الله وقرئ فزعا بالزاي من الفزع إن كادت لتبدي به أي تظهر أمره وفي الحديث كادت أم موسى أن تقول وابناه وتخرج صائحة على وجهها ربطنا على قلبها أي رزقناها الصبر لتكون من المؤمنين أي من المصدقين بالوعد الذي وعدها الله وقالت لأخته قصي أي اتبعيه والقص طلب الأثر فخرجت أخته تبحث عنه في خفية فبصرت به عن جنوب أي رأته من بعيد ولم تقرب منه لئلا يعلم أنها أخته وقيل معنى عن جنوب عن شوق إليه وقيل معناه أنها نظرت إليه كأنها لا تريده وهم لا يشعرون أي لا يشعرون أنها أخته وحرمنا عليه المراضع أي منع منها بأن بغضها الله له والمراضع جمع مرضعة وهي المرأة التي ترضع أو جمع مرضع بفتح الميم والضاد وهو موضع الرضاع يعني الثدي. من قبل أي من أول مرة فقالت هل ادلكم القائلة أخته تخاطب آل فرعون فرددناه إلى أمه لما منعه الله من المراضع وقالت أخته هل ادلكم على أهل بيت الآية جاءت بأمه فقبل سديها فقال لها فرعون ومن أنت منه فما قبل سدي امرأة إلا سديك فقالت اني مرأة طيبة اللبن. فذهبت به إلى بيتها وقرت عينها بذلك وعلمت أن وعد الله حق في قوله انا رادوه إليك بلغ أشده ذكر في يوسف واستوى اي كمل عقله وذلك مع الأربعين سنة ودخل المدينة يعمي مصر. وقيل قرية حولها والأول أشهر على حين غفلة قيل في القائلة وقيل بين العشاءين وقيل يوم عيد وقيل كان قد جفى فرعون وقاف على نفسه فدخل مختفيا متخوفا هذا من شيعته الذي من شيعته من بني إسرائيل والذي من عدوه من القبط فوكذه موسى أي ضربه والوكز الدفع بأطراف الأصابع وقيل بجمع كف فقضى عليه أي قتله ولم يرد أن يقتله ولكن وافقت وكذفه الأجل فندم وقال هذا من عمل الشيطان أي إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان ثم اعترف واستغفر فغفر الله له فإن قيل كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرا فالجواب أنه لم يؤذ له في قتله ولذلك يقول يوم القيامة إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين الظهير المعين والباء سببية والمعنى بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربه وقيل الباء باء القسم وهذا ضعيف لأن قوله فلن أكون لا يصلح لجواب القسم وقيل جواب القسم محذوف تقديره وحق نعمتك لاتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمين وقيل الباء للتحليف أي عصمني بحق نعمتك علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ويحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولات الجور يترقب في الموضعين أي تحسس هل يطلبه أحد يستصرخه اي يستغيث به لقي موسى الإسرائيلي الذي قاتل القبطية بالأمس يقاتل رجلا آخر من القبط فاستغاث بموسى لينصره كما نصره بالأمس فعظم ذلك على موسى وقال إنك وقال له إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما الضمير في أراد وفي يبطش لموسى وفي قال للإسرائيلي والمعنى لما أراد موسى أن يبطش بالقرطي الذي هو عدو له وللاسرائيلي ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به إذ قال له إنك لغوي مبين فقال الإسرائيلي لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وقيل الضمير في أراد للاسرائيلي والمعنى فلما أراد الإسرائيلي أن يبطش موسى بالقرطي ولم يفعل موسى ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمس فنصح الإسرائيلي فقال له أتريد أن تقتلني فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أو وصل إلى فرعون وجاء رجل قيل إنه مؤمن آل فرعون وقيل غيره يسعى أن يسرع في مشيه ليدرك موسى فينصحه إن الملأ يأترون بك يتشاورون وقيل يأمر بعضهم بعضا بقتلك كما قتلت القبطي ولما توجهت القاء مدينا أي قصد بوجهه ناحية مدينا وهي مدينة شعيب عليه الصلاة والسلام قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي وسط الطريق يعني طريق مدين إذ كان قد خرج فارا بنفسه وكان لا يعرف الطريق وبين مصر ومدين مسيرة ثمانية أيام وقيل أراد سبيل الهدى وهذا أظهر ويدل كلامه هذا على أنه كان عارفا بالله قبل نبوته ولما ورد ماء مديا أي وصل إليه وكان بئرا يسكون أي يسكون مواشيهم امرأتين امرأتين روي أن اسمهما ليا وصفوريا وقيل صفيرا وصفرا تذودان أي تمنعان الناس عن غنمهما وقيل تذودان غنمهما عن الماء حتى يسقي الناس وهذا أظهر لقولهما لا نسقي حتى يصدر الضعاء أي كانت عادتهما الا يسقيا غنمهما إلا بعد الناس لقوة الناس ولضعفهما أو لكراهتهم التزاحم مع الناس يصدر بضم الياء وكسر الدال فعل متعدن والمفعول محذوف تقديره حتى يصدر رعاء مواشيهم وقرئ بفتح الياء وضم الدال أن ينصرفوا عن الماء وأبوهما شيخ كبير أي لا يستطيع أي باشر سقي غنمه وهذا الشيخ هو شعيب عليه السلام في قول الجمهور وقيل ابن أخيه وقيل رجل صالح ليس من شعيب بنسب فسقى لهما أي أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهما وروي أنه كان على فم البئر صخرة لا يرفعها إلا ثلاثون رجلا فرفعها وحده تولى إلى الظل أي جلس في الظل وروي أنه كان ظل ثمرة إني لما أنزلت الي من خير فقير طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع فجاءت إحداهما قبل هذا كلام محذوف تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين وكانت عادتهما الإضطاء في السقي فأخبرتاه بما كان من أمر سقي الرجل لهما فأمر إحداهما أن تدعوه له فجاءته واختلف هل التي جاءته الصغرى أو الكبرى على استحياء روي أنها سترت وجهها بكم ذراعها، والمجرور يتعلق بما قبله وقيل بما بعده وهو ضعيف وقص عليه القصص أي ذكر له قصته لا تخف أي قد نجوت من فرعون وقومه لأن بلد مدين لم يكن من ملك فرعون استأجره أي جعله أجير لك إن خير من استأجرت القوي الأمين هذا الكلام حكمة جامعة بليغة روي أن أباها قال لها من أين عرفت قوته وأمانته؟ قالت أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البئر وأما أمانته فإنه لم ينظر إليه قال, قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي زوجته التي دعته واختلف هل زوجه الكبرى أو الصغرى واسم التي زوجه صفور وقيل صفوريا ومن لبض شعيب حسن أن يقال في عقود الأنكحة أنكحه إياها أكثر من أن يقال أنكحها إياه على أن تأجرني ثمانية حجج أي أزوجك بنتي على أن تخدمني ثمانية أعوام قال ما كيف هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد وجعل المهر إجارة قلت فأما التعين في فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراودة. وقد قال الزمخشري إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح وإنما كان مواعدة وأما ذكر أول الأمد فالظاهر أنه من حين العقد وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية وقد قرره شرعنا حسب ما ورد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل قد زوجتكها على ما معك من القرآن أي على أن تعلمها ما عندك من القرآن وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبيب للآية والحديث ومنعه مالك. فإن أتممت عشرا فمن عندك جعل الأعوام الثمانية شرطا ووكل العامين إلى مرؤة موسى فوفى له العشرة وقيل وفى العشرة وعشرة بعدها وهذا ضعيف لقوله فلما قضى موسى الأجل أي الأجل المذكور وسار بأهله الأهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصر جذوة أي قطعة ويجوز كسر الجيم وضمها وقد ذكر آنس والطور وتصلون شاطئ الوادي جانبه والأيمن صفة للشاطئ اليمين ويحتمل أن يكون من اليمن فيكون صفة للوادي من الشجرة روية أنها كانت عوسجة جان ذكر في النمل أسك يدك في جيبك أي أدخلها فيه والجيب هو فتحة الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه واضم إليك جناحك الجناح, الجناح اليد أو الإبط أو العضد. أمره الله لما خاف من الحي أن يضمه إلى جنبه ليخف بذلك خوفه فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أي خف خوفه وقيل ذلك على وجه المجاز والمعنى أنه أمر بالعزم على ما أمر به كقوله أشدد حيازمك واربط جعشك من الرهب أي من أجل الرهب وهو الخوف وفيه ثلاث لغات فتح الراء والهاء وفتح الراء وإسكان الهاء وضم الراء وإسكان الهاء فذلك برهانان أي حجتان والإشارة إلى العصى واليد إلى سرعون يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام ردعا أي معينا وقرئ بالهمز وبغير همز على التسهيل من المهموز أو يكون من أرديت إذا زدت سنشد عبودك بأخيك استعارة في المعونة بآياتنا يحتمل أن يتعلق بقوله نجعل أو بيصطلون أو بالغالبون فأوقب لي يا هامان على الطين أي اصنع الآجر لبنيان الصرح الذي رام أن يصعد منه إلى السماء وروي أنه أول من عمل الآجر وكان هامان وزير فرعون انظر بعث عقولهما وعقول قومهما وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا إلى السماء ببنيان الصرح وقد روي أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء فرجع مخدوباً بدم وذلك فتنة له ولقومه وتهكم بهم ثم قال وإني لا أظنه من الكاذبين يعني في دعوى الرسالة والظن هنا يحتمل أن يكون على باب أو بمعنى اليقين أإما يدعون إلى النار أي كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار. من المقبوحين أي من المطرودين المبعدين وقيل قبحت وجوههم وقيل قبح ما يفعل بهم وما يقال لهم وما كنت بجانب الغربي خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمراد به إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره والغربي المكان الذي في غربي الطور وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى والأمر المقضي إلى موسى هو النبوه ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هنالك ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر المعنى لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغيوب التي تخبر بها ولكنها صارت إليك بوحينا فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم فكفروا بك وقيل المعنى لكننا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة فأرسلناك على فترة من الرسل ثاويا أي مقيمة اذ نادينا يعني تكليم موسى والمراد به إقامة حجة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لإخباره بهذه الأمور مع أنه لم يكن حاضرا حينئذ ولكن رحمة انتصب على المصدر أو على أنه مفعول من أجله والتقدير ولكن أرسلناك رحمة منا لك ورحمة للخلق بك ولولا أن تصيبهم لولا هنا حرف امتناع ولولا الثانية عرض وتحضيض والمعنى لولا ان تصيبهم مصيبه بكفرهم لم نرسل الرسل وانما ارسلناهم على وجه الاعذار واقامه الحجه عليهم لالا يقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق يعني القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى يعنون انزال الكتاب عليه من السماء جملة واحدة وقلب العصا حية وفلق البحر وشبه ذلك او لم يكفروا بما اوتي موسى من قبل هذا رد عليهم فيما طلبوه والمعنى أنهم كفروا بما اوتي موسى فلو آتينا محمدا مثل ذلك لكفروا به ومن قبل على هذا يتعلق بقوله اوتي موسى ويحتمل أن يتعلق بقوله أولم يكفروا إن كانت الآية في بني إسرائيل والأول أحسن قالوا سحران تظاهرا يعنون موسى وهارون أو موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والضمير فيه أولم يكفروا وفي قالوا لكفار قريش وقيل لآبائهم وقيل لليهود والأول أظهر وأصح لأنهم المقصودون بالرد عليهم فأتوا بكتاب أمر على وجه التعجيز لهم أهدا منهما الضمير يعود على كتاب موسى وكتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيب لك قد علم أنهم لا يستجيبون للاتيان بكتاب هو اهدى منهما أبدا ولكنه ذكره بحرف إن مبالغة في إقامة الحجة عليهم كقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم المعنى إن لم ياتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم عناد واتباع أهوائهم لا بحجة وبرهان ولقد وصلنا لهم القول الضمير لكفار قريش وقيل لليهود والأول أظهر لأن الكلام من أوله معهم والقول هنا القرآن ووصلنا لهم أبلغناه لهم أو جعلناه موصلا بعضه ببعض الذين آتيناهم الكتاب من قبله يعني من أسلم من اليهود وقيل النجاشي وقومه وقيل نصار نجران الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وهم عشرون رجلا فآمنوا به والضمير في قبله للقرآن وقولهم إنه الحق تعليل لإيمانهم وقولهم إنا كنا من قبله مسلمين بيان لأن إسلامهم قديم لأنهم وجدوا ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم قبل أن يبعث أولئك يؤتون أجرهم مرتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها بما صبروا بما يعني صبرهم على إذاية قومهم لهم لما أسلموا أو غير ذلك من أنواع الصبر ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون ويحتمل أن يريد بالسيئة ما يقال لهم من الكلام القبيح وبالحسنة ما يجاوبون به من الكلام الحسن أو يريد سيئات أعمالهم وحسناتها كقوله إن الحسنات يذهبنا السيئات وإذا سمعوا اللغوة يعني ساقط الكلام لنا أعمالنا ولكم أعمالكم هذا على وجه التبري والبعد من القائلين للغو سلام عليكم معناه هنا المتاركة والمباعدة لا أو كأنه سلام الانصراف والبعد لا نبتغي الجاهلين أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب إذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول عند موته لا إله إلا الله فقال لولا أن يعايرني بها قريش لأقررت بها عينك ومات على الكفر ولفظ الآية مع ذلك على عمومه ولكن الله يهدي من يشاء لفظ عام وقيل أراد به العباس بن عبد المطلب وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا القائلون لذلك قريش وروي أن الذي قالها منهم الحارث بن عامر بن نوفل والهدى هو الإسلام ومعناه الهدى على زعمك وقيل إنهم قالوا قد علمنا أن الذي تقول حق ولكن, ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب أي أهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم أولم نمكن لهم حرما آمنا هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهم والمعنى أن الحرم لا تتعرض له العرب بقتال ولا يمكن الله أحدا من إهلاف أهله فقد كانت العرب يغير بعضهم على بعض وأهل الحرم آمنون من ذلك يجب إليه ثمرات كل شيء أي تجلب إليه الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع بطرت معيشتها معنى بطرت طغت وسفه. ومعيشتها نصب على التفسير مثل سفها نفسه أو على إسقاط حرف الجر تقديره بطرت في معيشتها أو يتضمن معنى بطرت كفرة إلا قليلا يعني قليلا من السكن أو قليلا من الساكنين أي لم يسكنها بعد إهلاكها أحد إلا مارا على الطريق ساعة وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا أم القرى مكة لأنها أول ما خلق الله من الأرض ولأن فيها بيت الله والمعنى أن الله أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أم القرى فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم وإقامة الحجة عليهم وما أوتيتم من شيء الآية تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة أفمن وعدناه الآية إضاف لما قبلها من البون بين الدنيا والآخرة والمراد بمن وعدناه المؤمنون وبمن متعناه الكافرون وقيل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبو جهل وقيل حمزة وأبو جهل والعموم أحسن لفظا ومعنى من المحضرين أي من المحضرين في العذاب ويوم يناديهم العامل في الظرف مضمر وفاعل ينادي الله تعالى ويحتمل أن يكون نداؤه بواسطة أو بغير واسطة والمفعول به المشركون أي... أين شركاء توبيخ للمشركين؟ ونسبهم إلى نفسه على زعمهم ولذلك قال الذين كنتم تزعمون فحذف المفعول وتقديره تزعمون أنهم شركاء لي أو تزعمون أنهم شفعاء لكم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا معنى حق عليهم القول وجب عليهم العذاب والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم والإشارة بقولهم هؤلاء الذين أغوينا إلى أتباعهم من الضعفاء فإن قيل كيف الجمع بين قولهم أغوينا وبين قولهم تبرأنا إليك فإنهم اعترفوا بإغوائهم وتبرؤوا مع ذلك منهم فالجواب أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك والمعنى أن حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه ولكن لم يكونوا يعبدوننا إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصمام أصمام وغيرها فتبرأنا إليك من عبادتهم لنا فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أضووا والضعفاء وتبرؤوا من أن يكونوا هم آلهتهم فلا تناقض في الكلام وقد قيل في معنى الآية غير هذا مما هو تكلف بعيد لو أنهم كانوا يهتدون فيه أربعة أوجه الأول أدنى المعنى لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصمام والثاني لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذبوا والثالث لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلوا فلو, فلو على هذه الاقوال حرف امتناع وجوابها محذوف والرابع أن يكون لو للتمني أي تمنوا لو كانوا مهتدين ماذا أجبتم المرسلين أي هل صدقتم المرسلين أو كذبتموهم؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ عميت عبارة عن حيرتهم والانباء الأخبار أي أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوا ما يقولون فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الانباء لأنهم قد تساووا في الحيرة والعجز عن الجواب وربك يخلق ما يشاء ويختار قيل سببها استغراب قريش لاختصاص سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بالنبوه فالمعنى أن الله يخلق ما يشاء ويختار لرسالته من يشاء من عباده ولفظها أعم من ذلك والأحسن حمله على عمومه أي يختار ما يشاء من الأمور على الاطلاق ويفعل ما يريد ما كان لهم الخيرة ما نافيه والمعنى ما كان للعباد اختيار إنما الاختيار والإرادة لله وحده فالوقف على قوله ويختار وقيل إنما مفعولة بيختار ومعنى الخيرة على هذا الخير والمصلحة وهذا يجري على قول المعتزلة وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها اسم كان ولو كانت ما مفعولة لكان اسم كان مضمراً يعود على ما وكانت الخيارة منصوبة على أنها خبر كان وقد اعتذر عن هذا من قال إنما مفعولة بأن قال تقدير الكلام يختار ما كان لهم الخيارة فيه ثم حذف الجار والمجرور وهذا ضعيف وقال ابن عطية يتجه أن تكون ما مفعولة إذا قدرنا كان تامة ويوقف على قوله ما كان أي يختار كل كائن ويكون لهم الخير جملة مستأنفة وهذا بعيد جدا يعلم ما تكن صدورهم أي ما تخفيه قلوبهم وعبر عن القلب بالصدر لأنه يحتوي عليه له الحمد في الأولى والآخرة قيل إن الحمد في الآخرة قولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده أو قولهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وفي ذكر الأولى مع الآخرة مطابقة سرمدا أي دائما والمراد بالآيات إثبات الوحدانية وإبطال الشرك فإن قيل كيف قال يأتيكم بضياء وهلا قال يأتيكم بنهار في مقابلة قوله يأتيكم بليل فالجواب أنه ذكر الضياء لجملة ما فيه من المنافع والعبر لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار ففي الآية لف ونشر ونزعنا من كل أمة شهيدة أي أخرجنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد عليهم بأعمارهم وهو نبيهم لأن كل نبي يشهد على أمته هاتوا برهانكم أي هاتوا حجتكم ما كنتم عليه من الكفر وذلك إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز إن قارون كان من قوم موسى أي من بني إسرائيل وكان ابن عم موسى وقيل ابن عمته وقيل ابن خالته فبغى عليهم اي تكبر وطغى ومن ذلك كفره بموسى عليه السلام واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة المفاتح هي التي يفتح بها وقيل هي الخزائن والأول أظهر والعصبة جماعة الرجال من العشرة إلى الأربعين وتنوء معناها معناه تثقل يقال ناء به الحمل إذا أثقله وقيل معنى تنوء تنهض بتحامل وتكلف والوجه على هذا ان يقال إن العصبة تنوء بالمفاتح لكنه قلب كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيرا ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول لا تفرح الفرح هنا هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان ولذلك إن الله لا يحب الفرحين وقيل السرور بالدنيا لأنه لا يفرح بها إلا من غفل عن الآخرة ويدل على هذا قوله ولا تفرحوا بما آتاكم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي قصد الآخرة بما أعطاك الله من المال وذلك بفعل الحسنات والصدقات ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي لا تضيع حظك من دنياك وتمتع بها مع عملك للآخرة وقيل معناه لا تضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما عمل من الخير فالكلام على هذا وعظ وعلى الأول إباحة للتمتع بالدنيا لئلا ينفر عن قبول الموعظة عن قبول الموعظة وأحسن كما أحسن الله إليك أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى قال إنما اوتيته على علم عندي لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والروغان عما ألزموه من الموعظه والمعنى أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به واختلف في هذا العلم قيل إنه علم الكيمياء وقيل التجارب للأمور والمعرفة بالمكاسب وقيل حفظه التوراة وهذا بعيد لأنه كان كافرا وقيل المعنى إنما اوتيته على علم من الله وتخصيص خصني به ثم جعل قوله عندي كما تقول في ظني واعتقادي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون هذا رد عليه في اغتراره بالدنيا وكسرة جمعه للمال أو جمعه للخدم والأول أظهر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون في معناه قولان أحدهما أنه متصل بما قبله والضمير في ذنوبهم يعود على القرون المتقدمة والمجرمون من بعدهم أي لا يسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الأمم الهاركة لأن كل أحد إنما يسأل عن ذنوبه خاصة والثاني أنه إخبار عن حال المجرمين في الآخرة وأنهم لا يسألون عن ذنوبهم لكونهم يدخلون النار من غير حساب والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويسألون عنها لقوله فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ إن هذا السؤال المنفي السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه لكن يسألون على وجه التوبيخ وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة فهو على معنى المحاسبة والتوبيخ وحيثما ورد نفيه فهو على وجه الاستخبار والتعريف ومنه قوله يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فخرج على قومه في زينته في ثياب حمر وقيل في عبيده وحاشيته واللفظ أعم من ذلك ويلكم لكم زجر للذين تمنوا مثل حال قارون ولا يلقاها إلا الصابرون الضمير عائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدم وهي الإيمان والعمل الصالح وقيل على الكلمة التي قالها الذين أوتوا العلم أي لا تصطر الكلمة إلا عن الصابرين والصبر هنا إنساك النفس عن الدنيا وزينتها فخسفنا به وبداره الأرض روى أن قارون لما بغى على بني إسرائيل وآذى موسى دعا موسى عليه السلام عليه فأوحى الله إليه أن قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه وفي أتباعه فقال موسى يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا بموسى فقال يا أرض خذيهم حتى تم بهم الخصف مكانه أي منزلته في المال والعزة بالأمس يحتمل أن يريد به اليوم الذي كان قبل ذلك اليوم أو ما تقدم من الزمان القريب وي مذهب منهب أن وي تنبيه ثم ذكرت بعدها كأن والمعنى على هذا أنهم تنبهوا لخطائهم في قولهم يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون ثم قالوا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي ما أشبه الحال بهذا وقال الكوفيون ويك هو ويلك حذفت منه اللام لكثرة الاستعمال ثم ذكرت بعدها أن والمعنى ألم يعلموا أن الله وقيل ويت أن كلمة واحدة معناها ألم تعلم علوا في الأرض أي تكبرا وتغيانا لا رفعة المنزلة فإن, فإن إرادتها جائزة فرض عليك القرآن أي أنزله عليك وأثبته وقيل المعنى أعطاك القرآن والمعنى متقارب وقيل فرض عليك احكام القرآن فهي على حذف مضاف لرادك إلى معاد المعاد الموضع الذي يعاد إليك فقيل يعني مكة والآية نزلت حين الهجرة ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحها وقيل يعني الآخرة فمعناها إعلام بالحشر وقيل يعني الجنة وما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب اي ما كنت تطمع أن تنال النبوة ولا أن ينزل عليك الكتاب ولكن الله رحمك بذلك ورحم الناس بنبوتك والاستثناء بمعنى لكن فهو منقطع ويحتمل أن يكون متصلا والمعنى ما أنزل عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك ورحمة للناس ورحمة على هذا مفعول من أجله أو حال وعلى الأول منصوب على الاستثناء ودع إلى ربك يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة أو من دعوة الناس إلى الإيمان بالله فالمفعول محذوف على هذا تقديره أدعو الناس ولا تدعو أي لا تعبد مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه الآية أي إلا إياه والوجه هنا عبارة عن الذات انتهت صورة القطر صورة العنكبوت الف لام ميم ذكر في البقرة أحسب الناس أن يتركوا نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين منهم عمار بن ياسر وغيره وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت على الإيمان فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته في عباده يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب ولفظها مع ذلك عام فحكمهم على العموم في كل من أصابته فتنة من مصيبة أو مضرة في النفس والمال وغير ذلك ومعنى حسب ظن وأن يترك مفعولها والهمزة للانكار وهم لا يفتنون في موضع الحال من الضمير في يتركوا تقديره غير مفتونين وأن يقولوا تعليل في موضع المفعول من أجله فلا يعلمن الله الذين صدقوا أن يعلموا صدقهم علما ظاهرا في الوجود وقد كان علمه في الأزل والصدق والكذب في الآية يعني بهما صحة الإيمان والثبوت عليه أو ضد ذلك أم حسب الذين يعملون السيئات اي يسبقون أم معادلة لقوله أحسب الناس والمراد بالذين يعملون سيئات الكفار الذين يعذبون المؤمنين ولفظها مع ذلك عام في كل كافر أو عاص ومعنى يسبقون يفوت من عقابنا ويعجزون فمعنى الكلام نفي سبقهم كما أن معنى الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنا من كان يرجو لقاء الله الآية تسية للمؤمنين ووعد لهم بالخير في الدار الآخرة والرجاء هنا على باب وقيل هو بمعنى الخوف وأجل الله هو الموت ومعنى الآية من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه فإن لقاء الله قريب الإتيان وكل ما هو آت قريب ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه أي منفعه جهاده فإنما هي لنفسه فإن الله لا تنفعه طاعة العباد والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال أو جهاد النفس حسنا منصوب بفعل مضمر تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه حسنا أو مصدر من معنى وصينا أي وصية حسنة وإن جاهداك لتشرك بي الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وأنه لما أسلم حلفت أمه أن لا تستضل بظل حتى يغفر وقيل نزلت في غيره ممن جرى له مثل ذلك فأمرهم الله بالثبات على الإسلام وأن لا يطيع الوالدين إذا أمروهم بالكفر وعبر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة ومن الناس من يقول آمنا بالله نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم فإذا عذبهم الكفار رجعوا عن الإيمان فإذا نصر الله المؤمنين قالوا انا كنا معكم فمعنى أوذي في الله أوذي بسبب إيمانه بالله وفتنة الناس وتعذيبهم وقيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه اتبعوا سبيلنا أي قال الكفار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا ونحمل نحن عنكم الإثم والعقاب إن كان وروي أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة حكاه المهدوي وقولهم ولنحمل خطاياكم جزاء قولهم اتبعوا سبيلنا ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغه ولما كان من الخبر صحة تكذيبهم فيه أخبره الله أنهم كاذبون أي لا يحملون أوزار هؤلاء بل يحملون أوزار أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكفار فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما الظاهر أنه لبث هذه المدة بعد بعثه ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته وروي أنه بعث وهو ابن أربعين سنة وأنه عمر بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فإن قيل لما قال ألف سنة ثم قال إلا خمسين عاما فاختلف اللفظ مع اتفاق المعنى فالجواب أن ذلك كراهة لتكرار لفظ السنة فإن التكرار مكروه إلا إذا قصد به تفخيم أو تاويل وجعلناها آية يحتمل أن يعود الضمير على السفينة أو على النجاة أو على القصة بكمالها وتخلقون افكا هو من الخلق يريد به نحت الأصنام فسماه خلقة على وجه التجوز وقيل هو من اختلاق الكذب لا يملكون لكم رزقا الايه احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاء فإن قيل لما نكر الرزق أولا ثم عرفه في قوله فابتغوا عند الله الرزق فالجواب أنه نكره في قوله لا يملكون لكم رزقا لقصد العموم في النفي فإن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم ثم عرفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله لأنه لا يقتضي العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف فكأنه قال بتغ رزق كله عند الله وإن يكذبوك الآية يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم أو من كلام الله تعالى ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفار وتهديدهم أو يراد به تسلية النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق يقال بدأ الله الخلق وأبدأه بمعنى واحد وقد جاءت اللغتان في هذه السورة والمعنى أولم يرى الكفار أن الله خلق الخلق فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر فقوله ثم يعيده ليس معطوفا على يبدأ لأن المعنى فيهما مختلف لأن رؤية البداءة بالمشاهدة بخلاف الإعادة فإنها تعلم بالنظر والاستدلال وإنما هو معطوف على الجملة كلها وقد قيل إنه يريد إعادة النبات وإبداء وعلى هذا يكون ثم يعيده عطفا على يبدئ لاتفاق المعنى والأول أحسن وأليق بمقاصد الكلام إن ذلك على الله يسير يعني إعادة الخلق وهي حشرهم ثم أمرهم بالسير في الأرض ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهم ولذلك ختمها بقوله إن الله على كل شيء قدير وإليه تقلبون أي ترجعون وما أنتم بمعجزين أي لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء أولئك يأسوا من رحمتي يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون وصفا لحالهم في الدنيا لأن الكافر يأس من رحمة الله والمؤمن راج خائف وهذا الكلام من قوله أو لم يرو إلى هنا يحتمل أن يكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم معترجا بين قصة إبراهيم ويحتمل أن يكون خطابا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب قومه له مودة مودة بينكم نصب مودة على أنه مفعول من أجله أو مفعول ثان للتخلف ورفعوها على أنه خبر بتداء مضمر أو خبر إنا وتكون ما موصولة ونصب بينكم على الظرفية وخفضه بالإضافة فآمن له لوط تضمن آمن معنى قادة ولذلك تعدى باللام وقال إني مهاجر إلى ربي القائل لذلك إبراهيم وقيل لوط وهاجر من بلادهما بأرض بابل إلى الشام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أكثر الأنبياء من ذريه إبراهيم وعلى ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وتقطعون السبيل قيل أراد قطع الطريق للسلب والقتل وقيل أراد قطع سبيل النسل بترك النساء وإتيان الرجال وتأتون في ناديكم المنكر النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس والمنكر فعلهم بالرجال وقيل إذايتهم للناس ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة الرسل هنا الملائكة والبشرة بشارة إبراهيم بالولد وهو قوله فبشروه بغلام حليم أو بشارته بنصر سيدنا لوط والأول أظهر أهل هذه القرية يعني قرية سيدنا لوط قال إن فيها لوطا ليس إخبارا بأنه فيها وإنما قصد نجاة سيدنا لوط من العذاب الذي يصيب أهل القرية وبراءته من الظلم الذي وصفوه به فكأنه قال كيف تهلكون أهل القرية وفيها لوط وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيها لوط من الغابرين قد ذكر وكذلك سيء بهم من السماء أي عذابا ورج اليوم الآخر قيل الرجاء هنا الخوف وقيل هو على بار ولا تعثوا في الأرض يعني نقصهم المكيال والميزان الرجفة هي الصيحة وقد تبين لكم من مساكنهم أي آثار مس أي آثار مساكنهم باقية تدل على ما أصابهم وكانوا مستبصرين قيل معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به وقيل لهم بصيرة في الإيمان ولكنهم كفروا عنادا وقيل معنا مستبصرين عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا وما كانوا سابقين أي لم يفوتون فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا الحاصب الحجارة والحاصب أيضا الريح الشديدة ويحتمل عندي أنه أراد به المعنيين لأن قوم سيدنا لوط أهلكوا بالحجارة وعاد أهلكوا بالريح وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي ويقوي ذلك هنا لأن المقصود هنا ذكر عموم أخذ أصناف الكفار ومنهم من أخذته الصيحة يعني ثمود ومدين ومنهم من خسفنا به الأرض يعني قارون ومنهم من أغرقنا يعني قوم نوح وفرعون وقومه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها شبه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيت ضعيفا فكان ما عليه العنكبوت في بيتها ليس بشيء فكذلك ما اعتمدت عليه الكفار من آلهتهم ليس بشيء لأنهم لا ينفعون ولا يضرون أو أوهن البيوت أي أضعفها لو كانوا يعلمون أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء ما موصولة بمعنى الذي مفعولة للفعل الذي قبلها وقيل هي نافية والفعل معلق عنها والمعنى على هذا لستم تدعون من دون الله شيئا له بال فلا يصلح أن يسمى شيئا بالحق أي بالواجب لا على وجه العبث واللعب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كان المصلي خاشعا في صلاته متذكرا لعظمة من وقف بين يديه حمله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر فكأن الصلاة ناهية عن ذلك ذكر الله أكبر قيل فيه ثلاث معاني الأول أن المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات وسماها بذكر الله لأن ذكر الله أعظم ما فيها كأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها عن الفحشاء والمنكر لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر الثاني أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة لأنها في بعض الأوقات دون بعض الثالث أن ذكر الله أكبر أجرا من الصلاة ومن سائر الطاعات كما ورد في الحديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم قالوا بلى قال ذكر الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أي لا تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي هي أحسن لا بضرب ولا قتال وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد ثم نسخ بالسيف ومعنى إلا الذين ظلموا أي ظلموكم وصرحوا بإذاية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقيل معنى الآية لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيما حدثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسن ومعنى إلا الذين ظلموا على هذا من بقي منهم على كفر والمعنى الأول أظهر وقولوا آمنا هذا وما بعده يقتضي مواعدة ومسالمة وهي منسوخة بالسيف ويقتضي أيضا الإعراض عن مكالمتهم وفي الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم فإن كان باطلا لم تصدقوهم وإن كان حقا لم تكذبوهم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب أي كما أنزلنا الكتاب على من قبلك أنزلناه عليك فالذين آتيناهم الكتاب يعني عبد الله بن سلام وأمثاله ممن أسلم من اليهود والنصارى ومن هؤلاء من يؤمن به أراد بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل وأراد بقوله من هؤلاء من يؤمن به من كفار قريش وقيل أراد بالذين اوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراه والإنجيل وأراد بهؤلاء المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم منهم كعبد الله بن سلام وما كنت تسلو من قبله من كتاب هذا احتجاج على أن القرآن من عند الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب ثم جاء بالقرآن فإن قيل ما فائدة قوله بيمينك فالجواب أن ذلك تأكيد للكلام وتصوير للمعنى المراد إذا لرتاب المبطلون أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفار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 المعنى كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحب